بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات والناشطات نشطا والسابحات سبحى والسابحات سبحى والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقاتي سبقان فالسابقاتي سبقان فالمدبرات أمراء فالمدبرات أمراء فالمدبرات أمراء يوما ترجف الرجاجفة يوما ترجف الرجاجفة يوم تتبعها الوادفها تتبعوها الوادفها تتبعوها الوادفها قلوب يومئذ واجفها قلوب يومئذ واجفها قلوب يومئذ واجفها ابصارها خاشعه ابصارها خاشعه ابصارها خاشعه يقولون إن لمردودون في الحافرة يقولون إن لمردودون في الحافرة يقولون إن لمردودون في الحافرة أإذا كنا كنا عظاما نخرها كنا عظاما نخرها قالوا تلك اذا كروه خاسره قالوا تلك اذا كروه خاسره قالوا تلك اذا كروه خاسره فانما هي شجره واحده فانما هي شجره واحده فانما هي شجره واحده فاذا هم بالساهره فاذا هم بالساهره فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث موسى اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى تزكى تزكى فقل هل وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحشر فلادا فقال أنا ربكم الأعلى فحشر الله نكال الآخرة والأولى الله نكال الآخرة والأولى إن في, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحها والأرض أخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها ماءها ومرعاها منها والجبال ارساها والجبال والجبال متاع لكم ولأنعامكم متاع لكم ولانعامكم متاع لكم ولانعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه, وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا، فأما من طغى الحياة الدنيا، من طغى الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم هي المأوى الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى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 جنت هي فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما انت من ذكرها فيما أنت من ذكرها فيما من ذكرها ربك ربك الى ربك منتهاها, إلى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها انما من من كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها